بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ, وقد كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ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 تُسِرُّونَ إِلَيَّ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِذَا أَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ 117. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا, وودوا لو تكفرون 118. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 ان ابراء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إِللاا قَوْلَ إِدْراه مَ لأَبهِ لَ أسَْوْثًِاَّ لَ وَماَا أَمْلِكُ لَ منِن اللهَّ مِ من شيءَي رَبنَا عَكَ تَوكلن وَإِلَكَ أَلَبْنَا وَإلَكَ المَصير رَبنَا ل تجعَ النافِتْنَةَ للَِّذينَ كَفرَروغْفِ لن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 وَمََيتَوَّهُم فَأُولكَهُ مُغضَّادِمُون ياأَهََّينَ آممَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤمنِنَاتُ مُهاجِات إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤمنِنَاتُ مُهاجِاتٍ فَمْ تَحِنُهُ اللهَّهُ أَلَُ 124. فإن علمتموهن فَلَا فلا ترجعوهن إلى الكفار 125. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا 126. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 119. ولا تمسكوا بعصم الكوافر 110. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 111. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم 112. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم 124. فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 125. يا أيها النبي إذا